فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حان ما جمشاه منميم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 قال أساطير الأولين سنسموها ذا الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا فطاف علي طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اعدوا على حرفكم إن كنتم صارمين